ثم لا يجاورونك فيها إلا と ل ي ل ことを言 ن こと أينما を言うことを言うこ و を言うことを言 ت ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う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 خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ع ن ا ل ل ه و أ ط ع ن ا الرسولا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 「こんなに深 ا こと言ってくれているのか ن